I oh, the die shame for you. the him انْجُودَنَا رَبَّنَا تَهْدِنَا مِنَ التَّائِهِينَ قَوْمًا آمَنَّا استجبنا له فكان شم فعلت واتانا هو له ولم What I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 وَأَجَقَلْ لَا مُنْفِي رَحْمَةٍ سنا ابو Anwar ana wajhadina minna walatiin wa لا أن اننا نحن نحن نحن What? يا الله يخليك الله ينفع حالك عم الشيخ في حالك ويفق عليك دوب I'm going to go ده من ده يا حاج كده كده يا وائل نا فَنَفَسْنَا فِيهَا مِن رَّبِّهِمْ that This صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُمَّ لَوْ كَانَ هَذَا أُولَيْنَا لَقَالَ اللَّهُمَّ أَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مُعْتَقِدًا مِنْهُمْ مُعْتَقِدًا وَلَوْ كَانَ هَذَا No. Bye. Good night. <laughs> وعدا علينا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> No, mm.